القران الكريم سيطلع عليكم متاثره من ذكر الله الحجيم. فضيله الشيخ اسماعيل حلمي حجاب الشيطان سوره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 الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون الله خالق كل شيء وهو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله about wow. It right. قَدَرِ وَمَا قَدَرَ الله حق حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ مِنْ يوم قَبَطَتْ ओह وما قدر الله حق قدره سبحان ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يخاف في اكرى فاذا هم كنا من يرون الأرض الارض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أشرقت الأرض بنور ربيها، وأشرقت الأرض بنور يا رب. Do you. وثيق الذين كفروا فبئس مثوى المتكبرين إذا جاءوها وفتحت أبوا موسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة جوارا الحمد لله الذي صدقنا وهو وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَعَالَىٰ يَعْلَمُ مَا فِي وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين mm <laughs> وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين We yeah. شديد <تصفيق> العقاب تقدم <تصفيق>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 WHAT?! شديد العقاب للطول لا series. Yeah. والصراحه من ذكر الله الحكيم فضيله الشيخ اسماعيل حلمي حجاب وشكر الله سعيكم جميعا